يا لقلب سروره قد توالة بحبيب أما أنا منوالة جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بحجة وجمال قد ترقى بحسن على مقام وتناها في مده وتعالى لاحظته العيون فيما اتلته بشرا كاملا يزيه الضلالة وهو من فوق علم ما قد كترأته حفةً بشهونه وكماله بفضلان بفضل المتاني منك فضلان بفضل المتاني الله يزيدي بالإمام الختام المقدم بالإمام الختام المقدم ajra far rusul qasi widanī ajra far rusul qasi widanī ربنا اسال اتقي الاسم لا اظن ربنا اسال اتقي الاسم لا اظن اقنيار عيب الزماني اقنيار عيب الزماني الله Allah Ya Rabb Ya Rabb Ya Rabb Ya Rabb Ya Rabb Ya Rabb Ya Rabb Ya Rabb Ya Rabb Ya Rabb The fame, and the youth, youth of the Ghanai, and the youth, youth اليماني غيره خمر اليمني الله يا وينك يا سلام وينك وينك يا باي